ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون، يقولون لإروجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين،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 ولن يؤخر الله نفسا إلا جاء أجلها والله خبير بما تعملون